واشهد ان محمدا عبده ورسوله هدا الى الحق والى طريق القويم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله فقد جرت سنه الله تبارك وتعالى في البشر ان جعل بعضهم لبعض سخريه لا تتم لهم سعادتهم الا بالتعاون والتواصل ولا قوام لحياتهم الا بالتعاطف وفشو الموده يرفق القوي بالضعيف ويمن المكثر على المقلل ولا يكون الشقاء ولا يحيق البلاء الا حين يفشو في الناس التقاطع والتدابر لا يعرفون الا انفسهم ولا يحتر ولا ولا يعترفون لغيرهم بحق معاشر الاخوه معاشر الاخوه عزيز على النفس الكريمه المؤمنه ان كرام سنن بلت ثيابه ووهنت قواه حتى تكاد تراء حتى تكاد تراء تراع ورته او تبصر حافي القدمين ادمت حجاره الارض اصابعه وقطعت عقبيه وعزيز على تلك النفس الابيه ان تلحظ جائعا يمد بصره الى شيء غيره فَيَنْقَلِبُ إِلَيْهِ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ حين تفشو مثل هذه الاحوال ثم لا يكترث القادرون ولا يهتم الميسرون فكيف يكون الحال واين وازع الايمان ولكن الله برحمته حين خلق المعروف خلق له اهلا فحببه اليهم وَحَبَّبَ إِلَيْهِمْ إِسْدَاءَهَ وَوَّجَّهَهُمْ إِلَيْهِ كَمَا وَجَّهَ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ فَتُحْيِيهِ بِهِ وَيُحْيِي بِهِ أَهْلَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ خَيْرًا جَعَلَ قَضَاءَ حَوَائِجِ النَّاسِ عَلَى يَدَيْهِ وَمَنْ كَثُرَتْ نِعَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَثُرَ تَعَلُّقُ النَّاسِ بِهِ فَإِنْ قَامَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلَّهِ فِيهَا فقد شكرها وحافظ عليها وان قصر ومل وتبرم فقد عرضها للزوال ثم انصرفت وجوه الناس عنها ومن يكن ذا فضل على الناس ومن يكن ذا فضل ومن يكن ذا فضل فيبخل بفضله على الناس يستغنى عنه ويذمم وقد ورد في الحديث ان لله اقواما اختصهم بالنعم لمنافع عباده يقرها فيهم ما بذلوها فاذا منعوها نزعها منهم فحولها الى غيرهم حسنه الالباني وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعه ما من عبد انعم الله عليه نعمه واسبغها عليه ثم جعل حوائج الناس اليه فتبرم فقد عرضت تلك النعمه للزوال واسناده جيد وان في دين الله عباد الله شرائع محكمه لتحقيق التواصل والترابط تربي النفوس على الخير وترشد الى بذل المساعدات وصنائع المعروف ففي الخبر الصحيح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 والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وفي الصحيحين ايضا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج على مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه ولعظم الامر ودقته ايها ايها الاخوه فقد قال اهل العلم ان تفريج الكروب اعظم من تنفيسها اذ التفريج ازالتها اما التنفيس فهو تخفيفها والجزاء من جنس العمل فمن فرج كربه اخيه فرج الله كربته والتنفس جزاؤه تنفس مثله والتيسير على المعسر في الدنيا جزاؤه التيسير التيسير من عسر يوم القيامه وحسبك في يوم قال فيه رب العزه فذلك يوم اذن يوم عسير يوم عسير على الكافرين غير يسير وفي صحيح مسلم من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عنه ومن انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا واحب الخلق الى الله انفعهم لعباده وصنائع المعروف تقي مصارع السوء ولقد قال بعض الحكماء اعظم المصائب ان تقدر على المعروف ثم لا تصنعه والغبطه كل الغبطه ايها الاحبه في من يسر الله له خدمه الناس واعانه على السعي في مصالحهم يقول علي رضي الله عنه وارضاه يا سبحان الله ما ازهد كثير من الناس في الخير ما أزهد كثيرا من الناس في الخير عجبت لرجل يجيئه أخوه لحاجته فلا يرى نفسه للخير اهلا فلو كنا لا نرجو جنة ولا نخاف نارا ولا ننتظر ثوابا ولا نخشى عقابا لكان ينبغي لنا ان نطلب مكارم الاخلاق فانها تدل على سبل النجاح فقام رجل فقال يا امير المؤمنين انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وما هو خير منه لقد اتينا بسبايا طين كان في الناس جارية حسناء تقدمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا محمد هلك الوالد وغاب الوافد فإن رأيت الا تخلي عني فلا تشمت بي احياء العرب فاني بنت سيد قومي كان ابي فك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ولم يرد طالب حاجه قط انا بنت حاتم انا, أنا بنت حاتم الطائي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جاريه هذه صفه المؤمن خلوا عنها فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق ان دروب الخير ايها المسلمون كثيره وحوائج الناس وخصوصا في هذه الايام متنوعه اطعام جائع وكسوة عار عيادة مريض تعليم جاهل انظار معسر وإعانة عاجز وإسعاف منقطع تطرد عن اخيك همى وتزيل عنه غمى تكفل يتيمن فقد ابوي تواسي ارمله فقدت زوجها وذويها تكرم عزيز قوم قد ذل تشكر على الاحسان تغفر الاساءه تسعى في شفاعه حسنه تسعى في شفاعه حسنه تفك بها اسيرا وتحقن بها دما وتجرُّ بها معروفًا وإحسانًا كل ذلك تكافُلٌ في المنافع وتضامُن في التخفيف من المتاعب تنفيسٌ للكروب ودفعٌ للخطوب وتصبيرٌ في المضائق وتأمينٌ عند المخاوف وإصلاحٌ بين المتخاصمين وهدايةٌ لابن السبيل فان كنت لا تملك هذا ولا هذا فادفع بكلمه طيبه والا فكف اذاك عن الناس كف اذاك عن الناس لا تخذل امسك عليك لسانك اخرج الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخي صدقه وامرك بالمعروف صدقه ونهيك عن المعروف صدقه وارشادك الرجل في ارض الضلال لك صدقه واماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقه وافراغك من دلوك في دلو اخيك صدقه نعم ايها الاخوه كل معروف صدقه واهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره والصدقه تطفي غضب الرب وصله الرحم تزيد في العمر والمال ان لم تصنع به معروفا او تقضي به حاجه وتدخر لك به اجرا فما هو الا لوارث او لحادث نعم ليس الا لوارث او لحادث وصنائع البر والاحسان تستعبد بها القلوب ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميل اينما زرع الشحيح البخيل كالح الوجه يعيش في الدنيا عيشه الفقراء ويحاسب يوم القيامه حساب الاغنياء فلا تكن ايها الموسر القادر خازنا لغيرك ايها الاخوه الاحباب ان صفو العيش لا يدوم اي والله لا يدوم وان متاعب الحياه وارزائها ليست حكرا على قوم دون قوم وان حساب الاخره لعسير وخذلان المسلم شيء عظيم والمسلمون هانوا افراد وهانوا امم حينما ضعفت فيهم اواصر الاخوه ووهت فيهم حبال الموده عندما تستحكم الانانيات ويسود حب الذات تقع الافات القاتلات وتحيق الدوائر المهلكه وتستغلق المسالك على اصحاب الضوائق بل ان بعض غلاظ الاكباد وقساه القلوب ينظرون الى الضعيف والمحتاج وكانه قذم في العين يزلقونه بابصارهم في نظرات كلها اشمئزاز واحتقار الا يعتبر هؤلاء باقوام دار عليه الزمان باقوام دار عليهم الزمان وعدت عليهم العوات وجتاحتهم ظروف الليالي فاستدار عزهم ذلا وغناهم فقرا ونعيمهم جحيما اتقوا الله رحمكم الله اصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ لِتَكُونَ النُّفُوسُ سَخِيَّةً وَالأَيَادِي بِالخَيْرِ نَدِيَّةً اسْتَمْسِكُوا بِعُرَى السَّمَاحَةِ سَارِعُوا إِلَى سَدَادِ عَوَزِ الْمُعْوِزِينَ وَمَنْ بَذَلَ الْيَوْمَ وَلَوْ قَلِيلًا جَنَاهُ غَدًا كَثِيرًا كَثِيرًا تِجَارَةً مَعَ اللَّهِ رَابِحَةً وَقَرْضٌ لِلَّهِ حَسَنٌ نعم قرض حسن مردود اليه اضعافا مضاعفه انفاق بالليل والنهار والسر والعلن الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نفعن الله واياكم بالقران العظيم وبهدي رسوله الكريم استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله عظيم الشان قديم الاحسان احمده سبحانه واشكره على ما اولى من جزيل الفضل والامتنان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون احفظوا لاخوانكم حقوقهم واعرفوا فضل الله عليكم فمن وفق لبذل معروف او اداء احسان فليكن ذلك بوجه طلق ومظهر بشوش وليحرص على الكتمان قدر الامكان ابتغاء الاخلاص وحفاظا على كرامه المسلم ان تبدو الصدقات فنعم ما هي ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها للفقراء فهو خير لكم ويبلغ الادب غايته حين يعلم باذل المعروف ان ما يقدمه هو حق لهؤلاء ساقه الله على يديه فلا يريد منهم جزاء ولا شكورا وقد روى ان رجلا جاء لبعض اهل الفضل يستشفع به في حاجه فقضاها له فاقبل الرجل يشكره فقال له على ما تشكرنا ونحن نرى ان للجاه زكاه كما ان للمال زكاه اما من اما من اتبع احسانه بالمن والاذا فقد محق اجره فقد محق اجره وابطل ثوابه فاتقوا الله يرحمكم الله ابذلوا الفضل والمعروف بوجه طلق وقصد حسن لا تنسوا اخوانكم لا تنسوا اخوانكم في بقاع الارض وما حولكم لا تنسوهم في هذا البرد القارس لا تنسوهم في ايام المسغبه احسنوا اليهم يحسن الله اليكم وتستقيم احوالكم اللهم صل وسلم على اجود الخلق وانفعهم لهم محمد ابن عبد الله رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم يا حي يا قيوم فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على ملته واحشرنا في زمرته واجمعنا به في دار كرامتك يا ارحم الراحمين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 اللهم اهدهم الى صراطك المستقيم او خذهم اليك اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام كل اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم سندا وظهيرا اللهم كلهم سندا وظهيرا يا رب العالمين اللهم كلهم في الشام وفي اليمن اللهم انصر مجاهدهم اللهم انصر مجاهدهم اللهم اكسع عليهم اللهم اطعم جائعهم اللهم ثبت مجاهدهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفهم يا رب العالمين اللهم اخذ العدو وهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم وشتت وحدتهم يا حي يا قيوم اللهم اجمع كلمه المسلمين على الحق يا رب العالمين